All right. تتحلم طفوله من دخل ذاك السهم عن ما تسهم بيها وعن ظلت عالخيم فانتوا البشر ماتوا سجل الدم بقلم بس عفت بصمه على مايه ترى سفعل وشين الجود الجود الجود الجود حيصيح حيصيح حيصيح حيصيح الجود الجود الجود الجود حيصيح حيصيح حيصيح حيصيح وين عقباز وين عضايلها مش راع دبا وعليله صوره الدم والحقد واحنا متعلمين نبكي نضحك بلهن الورد لان عفت الدب بينا وكالت للماي البارد رايت العطس منك لولا غيرك ما نشد خيام خيام خيام خيام طيح طيح طيح طيح خيام خيام قام طيح طيح طيح طيح وين عظاز وين عظاز البيت الشبكي والتوزيع هايدر هاجر هايدر هاجر Ma il ma il ma il ma il ma il Ashton الصيح الصيح الصيح Ma il ma il ma il ma il ma il Oye na Habas? Oye na Habas? Mufaregine fyae jam nalqafilu qilna abu Olemma nebihalit a yadub yosbach bedur l'ukhu Bil shidaid methul jadda si fa qatil l'adu أبو فاضل راسحاره ثلتة نعمه كفور الجيش الجيش الجيش الجيش النوحي نوحي نوحي نوحي نوحي nub الجيش الجيش الجيش الجيش نوحي نوحي نوحي نوحي نوحي نوحي وأنا حبس موسيقى ماي <تصفيق> ماي ماي ماي وانا عطشان وانا عطشان <عباس؟ أينا عباس> اخره دعى على حبك اللي فايهون ودمع وخاف من نهر قبر روحي يغار من عند الشمع هذه من اللي جعله حقه فل وكل السبع وهي لي دموع التقات bil aqwa bil shar Abbas Abbas Abbas Abbas el may el may el may Abbas Abbas Abbas Abbas may may may may wena Abbas wena Abbas